انتم دلوقتي بتسمعو على موقع مردانو موسيقى ايه كنت عام لم تجيب تحل بي دحك سيني بنعفو قد ولا Yow, I'm God's Joker. أو أتكتير معمل في شخص طائر من الفراغ. أو أتكتير بس كنت وبكتن جوايا مهما ندير <تصفيق> من حسيبيا وظ عز خنتي جوي تكتب عليا من حسيبيا مع إني كنت في يوم شيلون كانو منو من حولنا هي على جمع الفلو كانو كل يوم كملنا منا قبل كم تلو ماشوفت إيش منهم حنا هي ماشوفت إيش غل كبو ما بتأكد ما كانش دام ما بتأكد على الفلو هايفا عين منا أصل متعود أكون دائما وحيد مفيش فيش جديد هعيش حزين انا في الحياه ومش هعيش درين وجع جواك وضحك وركب و عايز اللي راح واشتكى ما غير ماليه لو فيكم مو من الدنيا كل وما ما بيني بحاول بس انت ما تستعجلش خسرتني قال كنتي كنت عامله من انت بتحبيني ده حكتيني برافو بجد على كدك ابهرتي خسارة خسران فيك الحب يا بنت القلب جرحتيني ما انا كنت شايلك وقلب غدرتي وخنتيني Tigil nsi tigiri ala shana alik ba ka? Lahis alam ko kung pahawat wala akil masakat. Habi na ngas kanumro kasi matamar shi fiyom habi na. Masyo تنام تعانك كل الالم وعامل ان انا كويس مبقتش عين تن مبقتش واعي وانا بلاكي خليت بالي كتير لا بحكي ولا بشرح لو سوتو يا بني ما لش بدين وعصام صاصا هو الخلاصة كرام تجهت وما لش مسي أمجاد الشوكان توزيع يا بني في أي مكان دايما موجود بلا إقدام كرور معروفة عندها إنها مش بتجيب غير الوصور أمير المصري هو الاساس وعم الناس هو الكبير مصطفى المصري اجدع رجل في الدنيا دي وبابا في التأدير هو معز وليد يعني الادارة والسيطرة عم المصبي بودي ومايكير اخوة الكفاء علينا تتشاء تروح في حديد موكع مغرق شريف غزاله مصطفى المصري يا ناس بامبا على موقع